أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنسان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 فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه بفِضائل الفسنت وبفِضائل تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراثقون في العلم يقولون.